دَبَّتْ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ وَاخْتِلاَفَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ فأحيى به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعفلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم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 وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ هَذَا مُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجِزٍ أَلِيمٍ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ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 ن أَيا مَ اللهَّهِ لَدِز يقَومًَا بِمَا كانَُوا يَكْسِبُون مَنْ عَمِلَ فَالِقَ فَلِنَفْسِك وَمَنْ أَسَ أَفَرَ لَْهَا ثمَُّ إلَ وَبِّكُمْ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 هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترقوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتوا سابقا قَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ على سَمْعِهِ وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهدي من بعض الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا قياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلقنا إلا الده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 مَا كَانَ حُدَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا تُبَائِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَرْمِيكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ قمَّ يَجمَكُم إلَ يَومِ القامَتِلَ وَيبَ فِيجِ وَلكِ أَكثَرًا النَّ سِلََا يَأَّمُون وَلَِّ يمُكُ السَّمواتِ وَن أَْرض وَيَوْومَ تَقُ السَّاتُ يَوْمَئِجِ يَحْسَوُ الْ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 إنا كنا نستنفق ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين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 وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنَّ بَنُنَا إِلَّا ظَنٌّ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْطِعِينَ وَبَدَلَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ هذا هَذَا وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لكم من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 وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز القكيم